الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ونمس من أجمعين ننبه عن درس الغد إن شاء الله بإذن الله وذلك صلاة الفجر في كرسي الشيخ الضخي الجزائري حفظه الله تعالى هذا السائل يقول ماذا تقول في رجل يساعد أخ له أو ينفق على أسره ولا ولكنه نسي أن ينوي التقرب بذلك إلى الله عز وجل فهل يثاب في هذا الحديث مثل المرأة الذي نزلت في البئر لكونه لا لم, لم ينوي على كل حال ما دام قائما بالنفقه على إخوانه والإحسان إليهم فهما جور على ذلك وهذا من عمله الصالح وهو فعل ذلك عملا بالنصوص والأدلة التي فيها الترغيب بذلك فهو قام بذلك طاعة لله أما إذا قام في قلب الإنسان نية فاسدة أو نية محرمة فهذا الذي يخشى عليه وإلا من أحسن عملا بالنصوص واجتهادا في تحقيق هذا الفضل فالنية إن شاء الله موجودة في مثل هذه الحال نعم هذه امرأة تقول بأنها أثناء الصلاة والذكر يحدث لها نوع من الوسوسة ويعتريها افكار شيطانية مكفرة فتستغفر وتبكي وتشتكي إلى الله من هذا الصراع النفسي الذي يؤدي بها إلى حالة اكتئاب فيتسأل إذا كانت آثمة وهل عليها شيء من الصدقة والصوم رغم هذا الأمر فهي مداومة على الصلاة والذكر والدعاء والقيام ما دامت على هذه الحال فهي على خير مداومة على الصلاة وعلى الذكر وعلى الدعاء والاجتهاد في طرد هذه الوساوس فهي على خير ومثل هذه الوساوس قد تهجم على قلب الإنسان من غير اختيار ومن غير طلب ومن غير رغبه فيها ومدام المسلم كارها لها مبغضا لها ساعيا في قردها عن نفسه داعيا الله جل وعلا بأن يزيلها عنه ومتعوذا بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ومن وساوسه فهو على خير عظيم وعليها أن تصبر وألا تقع في اكتئاب أو قنوط بل لا تؤمل وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنها ما تجد وعليها أن تواضب على صلاتها ودعائها وذكرها وقراءتها وتعودها بالله من الشيطان الرجيم وهي على خير ما دامت على هذه الحال وعلى هذه المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نعم حسن الله إليكم هذا يسأل عن يقول كلما رايت شيئا أخاف منه قرأت قول الله عز وجل وجعلنا من بين ايديهم سدا هل أنا مصيب لا أعلم دليلا على مشروعية قراءة هذه الآية عندما يخاف الإنسان من شيء لكن هناك دعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على المسلم أن يعتني بها فإذا كان الخوف من عدو يخشى من عدوانهم عليه فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف عدوا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله و الله جل وعلا يقول أليس, أليس الله بكاف عبده فمثل هذه الدعوات ونظائرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله